اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلتناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا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 وَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسددوا لآدم فسجدوا إلا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 قال فبما أغويتني لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذوماً مدحوراً. لما تبعت منهم لأم لأن نجنا منكم جميعاً.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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريس أؤاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُر بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَغْلَمُونَ قُل الْأَمَر رَبِّ بِالْقِسْطِ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة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 يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالقون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أُولَئِكَ يَنَالُونَ نَصِيبَهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُم رُّسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ فَدَعَوْنَا رَبَّنَا يَغْفِرُ لَنَا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 من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجذ الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلاء أصحاب الجنة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 نا لنهدى لولا أن هذانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن لكم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون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 وَلِلْأَغْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الغارين ونادى أصحاب الأغراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عن كم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 الذين اتخذوا دينهم لأوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناه بكتاب فصلناه على عِلْمٍ هُدًى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلَّا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فعلنا من شفعاء فيشفعوا لنا قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَغْمَلَ غَيْرَ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا مخوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المخزين وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته.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 تَرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَابَ فَلَا يَخْرُجُ إِلَّا نَفِسًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ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 فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلت وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم منه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 أَوَاعَزِ بِتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لُّنذِرَكُمْ وَلَكُمُ الْأَذْكِرُ إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِنْ بَعْضِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذَكُرُوا وعلى الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين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 وإلى ثمود أخاه صالح قَالَ يَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ الْغَيْرِ قَدْ جَاءْتُمْ بَيْنَتُم مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ أذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم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 فعقر ناقت وأتوى أمر ربهم وقالوا يا صالح أثنا بما تعيذنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبح في ذارهم جاثين.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 وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْ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 وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَجَّلْنَا رَبَّنَ افْتَخْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ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 وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تلك القرآن قص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ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 صَابِئَ آيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ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 تَجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ صَاحُ فَإِذَا هِيَ ثُرْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضٌ من قوم فرعون إن هذا بساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن خاشرين.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 فَلَمَّا أَلْقَوْا سِحْرَهُمْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ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 نا برب العالمين رب موسى وهرون قال في الرؤن آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوفتعلمون لا أقطع أن أيدكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون وَمَا تَنْقِنُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِثْ عَلَيْنَا صَمَرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ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 أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال أسر ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. فيا ضرك كيف تأمن؟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 ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لانك شفت عنا الرجس لنؤمنا انك ولن نرسل معك بني إسرائيل فلم ما كشفنا عنه من إلى الى اجلهم بالغوه اذا هم ينقضون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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يغرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون ياهم فيه وباطلون ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغىكم إلىه وهو فضلكم على العالم.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 ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صائقا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 ناس برسالتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 وَإِنَّ رُوَسَ بِيلَ الرُّشْدِ لَا يَبْتَخِذُ سَبِيلَ وَإِنَّ رُوَسَ بِيلَ الْغَيْبِ يَتَاخِذُهُ سَبِيلًا لَا لَكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا أَنْهَى غَافِلِينَ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حمطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حنيهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولمَّسُقِطَ في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسحتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 فسأكتبها للذين يتقون ويحطون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنه أنهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهأهم عن المنكر.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 يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْبُدُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسنوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سددا نغفر لكم خطيئاتكم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 مِنْهُمْ لَمَن تَعِظُونَ قَوْمًا لَّن يَهُلِكَهُمُ اللَّهُ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أن 119. أرجينا الذين ينهون عن الصوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 110. فلما عتوا عما نبوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 ما لا نضيع أجر المصلحين، وإذن تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن أنه واقع بهم خذوا ما آتينكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقو.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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعضهم أفتهلقنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَقُلْ عَلَيْهِمْ بَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ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 ولله الأسماء القسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمةهم يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنٍّ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 ما أثقل الذع والله ربهما لإن آتينا صالحا لنا كونا من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جال له شركاء في آتاهما فَتَوَلَّى اللَّهُ عَن مَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ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 ان الذين تتبعون من دون الله عباد الامثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن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 وَتَرَاهم يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا يَزْغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ